منزل عليه من رب العالمين لا شك في ذلك أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون إن هؤلاء الكافرين يقولون إن محمدا اختلقه على ربه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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أتقن كل شيء خلقه وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق ثم جعل نسله من سلالة من ماء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 وجعل لكم أيها الناس الأسماع لتسمعوا بها والأبصار لتبصروا بها والأفئدة لتعقلوا بها قليلا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم بها عليكم وقالوا أئذا ضللنا في الْأَرْضِ أئنا لفي خلق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون وقال المشركون المكذبون بالبعث إذا متنا وغبنا في الأرض وصارت أجسامنا ترابا فهل نبعث أحياء من جديد؟ لا يعقل ذلك بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به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 ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث يشعرون بالخزي ويقولون ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك فارجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحا يرضيك عنا انا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسل لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرا عظيما ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا ولكن وجب القول مني حكمة وعدلا لأملأن جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين الجن والانس لاختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق الإيمان والاستقامة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها، اعيدوا فيها، وقيل لهم تبكيتا لهم، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، عندما كانت رسلكم تخوفكم منه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنيا قبل العذاب الأكبر المعد لهم في الآخرة إن لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتعظ بها وأعرض عنها غير مبال بها إنا من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله منتقمون لا محالة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 وجعَنَّ الْكِتَابَ الْمُنَزَلَ عَلَى مُوسَى هَادِيًا لِبَنِي إسْرَأِيلَ مِنَ الْضَلَالِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ وَجَعَنَّ مِنْ بَنِي إسْرَأِيلَ أَئِمَّةً يَقْتَدِي بِهِمُ النَّاسُ فِي الْحَقِّ يُرْشِدُونَ إلَى الْحَقِّ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 افلا يسمع هؤلاء المكذبون بايات الله سماع قبول واتعاظ او لم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون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 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة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 وينيبوا إليه فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم وانتظر ما يحل بهم إنهم ينتظرون ما تعدهم من العذاب